the <laughs> 124. في الحميم ثم في النار يسجرون 125. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله 126. قالوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا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 والرین بعض بابلین دوں او ولقد رسلا من قبلك منهم من نسل وقت او لال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 وكانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثار في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسله بالبينات فرحوا, فرحوا بما عندهم من العلم ج تم رو بل بینتی پری روی مل گیون پرسنا پڑو گا پڑونا أَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِمْ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بینی ناؤ بینی کہمل نل بس نم فی میرے خاتر اجوم نو میم